bi-islami wa imani allahu al-kaunu wa zamanu bi-islami wa imani adha al-kaunu wa kaunu وإيماني أضاء الكون وزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرار فجاء يوطر الكون وينشر فيه أنوارا فإن تكت عشق الفكرا فنحن النور والفكر فإن تكت عشق الفكرا فنحن النور والفكر وإن تكت عبد الكفرا نحن العلقم المر وإن تكتاب دل كفر فنحن العلقم المر إذا سألوا عني فإني مسلم الحمد لله على نعمة الإسلام اذا سالوا عني فاني مسلم وفاخر بالاسلام ما لذ للفخر وكل بلاد الله ارضي اذا انتهى للدين فيها الحكم والنهي والامر ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لا اصبحت الدنيا لدي هي البحر ولا لذّ في البرد أمن محبّب ولا كان لي فيها جمال ولا سحر بإسلامي وإيماني Nmillikasa ger ja johal vie ja naguid edes eiother notötest. favour on kommt, taget et s become ja vende يحب الكون ألحاني فألحاني له سكنه أخي في الأفق تلقاني كنسر سابح انتيها وأستعلي بإيماني اخي في الافق تلقاني كنسر سابح انتها واستعالي بايماني على الدنيا وما فيها اذا قيل الهدى خلنا بان القصد والهدف اذا قيل للهدا خلنا بان القصد والهدف يسير الناس ان سرنا وان قلنا قف وقفوا يسير الناس ان سرنا Oh be slami الكون e many of our الكون Cownoazamano Be is slemi الكون e Yohibul Gaunu Elhani Ba Elhani Lamu secanu. Yohibul Kauno Al Hani fa El Hani La